ب س م ا ل ن ا ل س ي للعلوم ا ل ح س ل ا م ي ه إلى الذين م ن قبلك ا ل ل ه ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م ل ه ما ا في ل س م وما ا ا و ت ف ي ا للعلوم أ ر ض وهو ا ي العظيم تكاد ا ا ل م س ا ت يتفطرن ن فوقهن و الاسلاميه م ل ئ ك ة ب بحمد ربهم ح و ويستغفرون ن م ن في ل أ ر ض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 موسوعه ا ل ك م ا ل ل ه ر ب ي ع ل ي ه ت و ك ل ت و إ ل ي أنيب ه ف ا ط ر ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض جعل ل ك م من أ ن ف س ك م أ ز و ا ء الله أ ا م أزواجا يذرأكم فيه ل ي س كمثله شيء وهو السميع ا ل ب ص ي ر ل ه م ق ا ل ي د السماوات و ا ل أ ر ض ي ب س ط الرزق لمن ي ش ا ء و ي ق د ر إنه ب ك ل ش ي ء ع ل ي م شرع ل ك م م ن ا ل د ي ن م ا وصى به نوحا و به ا ل ذ ي أوحينا إليك والذي أ و ح ي ن النابلسي إ ي ي ك وما و ص ه إبراهيم ل ل ع ق ي م ا ل د ي ن و ل ا تتفرقوا فيه كبر ع ل ى ا ل م ش ر ك ي ن م ا ت د ع ه م إليه الله يجتبي إليه ي من ش ا ء ويهدي إ ل ي ه م ن ي ن ى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 لفضيله الدكتور م وعليهم غ ض ب و ل ه م عذاب موسوعه النابلسي ذ ي ل ا للعلوم ا ل ن ا ا ل ا م ي ه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 ومن كان يريد ح ر ف الدنيا نؤته منها وما له في ا ل آ خ ر ة من نصيب أ ن لهم شركاء ش ر ع و ا لهم من الدين ما لم ي أ ذ ن به الله ولولا ك ل م ة الفصل لقضي بينهم و إ ن الظالمين لهم عذاب أ ل ي م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 و الكافرون لهم عذاب شديد ولو بثق الله الرزق لعباده لبغوا في ا ل أ ر ض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إ ن ه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد م ن آياته ا خلق ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض و م ا ب ث ف ي ه ما من دابة وهو ع ل ى ج م ع ه م إ ذ ا ي ش ا ء قدير و م ا أ ص ا ب ك م من م ص ي ب ب ة ف م اسماء ك ب ت أ ي ي د ك ويعفو الله الحسنى بمعجزين في, في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آ ي ا ت ه الجوار في البحر كالاعلام إ ن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور لفضيله و عن ك ر و ي ع ا ل ذ ي ي ن ج ا د ل و ن في ي آ ا ت و ا محمد ا لهم من ن ي ف ر و ت ي شيء ت م من م ف ب ا ع ا ل ح ن ا ة ا ل د س ي ا و م ا عند للذين الله خير وأبقى آ م ن و ا وعلى ربهم يتوكلون ربهم و الله ذ ي يجتنبون ن كبائر ا إ وإذا ث م ما والفواحش غ ض ب م يغفرون و ا ل ذ ي ن ا س ت ج ا ا وأقاموا الصلاة ب لربهم ب و وأمرهم شورى ي ن ه رزقناهم م ومما ى والذين إذا أ ص ا ب ه م ا ل ب غ ي ي هم ن ت ص ر و و ن ج ز ا ء سيئة س ي ئ ة م ث ل ه ا فمن عفى و أ ص ل ح فأجره ع ل ى ا ل ل ل ه إنه ا يحب ا ل ظ ا ل م ي ن و ل م ن ا ن ت ص ر بعد ظ ل م ه ف أ و ل ئ ك م ا ع ل ي ه م من س ن ى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 م ف س ه م و أ ه ل ي يوم ه م النابلسي ق ل ل ع ذ ا ب قيم و م ا ك ا ن ل ه م من أ و ل ي ا ء ي ن ن ص ر ه م من دون ا ل ل ه س م ن ي ض ا ل الله ف م الحسنى ه م ب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 وان إ ن إذا ذ أ ق ا الإنسان منا وإن رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء